أكرمين. يبقى عشان تفوز بليلة القدر واحد التمسها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر كلهم ثانيا عليك بصدق الطلب انت نفسك فعلا السنة دي تفوز بليلة القدر اللي ثوابها أفضل من عبادة ألف شهر كأنك عمدت ربنا 84 سنة صمت النهار وقمت الليل ولم يفطر لسانك عن الذكر لا يكتبك في الصحيفة كذا طب هو حد فينا عشت 83 سنة ولو عشتهم حتصم كل أيامهم وتقوم كل لياليها منح ضخم جدا فلا تضيعوها يا عباد الله بقول لك عمرك كل يهون عليك إلا للازي ليلة القدر خير من ألف شهر التمسها في زمنها تنلها أصدق في طلبها يوفقك ربك جل جلاله الصدق إذا أخذت بالأسمان وصدق وصدقت في الطلب صدقك الله عز وجل الأعرابي إلا أسلم وشارك مع النبي في غزو فأعطاه النبي غنيمة قال ما على هذا بايعتك إنما بايعتك على أن أرمى بسهم هنا فيخرج منها هنا قال النبي له إن تصدق الله يصدق ثاني غزو على طول وجده الصحابة في الشهداء وقد رمي بسهم في نفس المكان الذي أشار عليه فقال النبي صدق الله فصدقه الله عز وجل وانت صادق مع ربنا ربنا يعينك لو كان ذلك كذلك فستعطى أجرها أصدق الصدق في النية يبلغك ثواب العمل وإن لم تعمل روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إيه طيب التمسها في زمانها أصدق في الطلب ثلاثة عليك أن تلح في الدعاء يا رب أكرمنا بثواب ليلة القدر وإنت بتفطر لك دعوة مجابة يا رب من علي في عام هذا بثواب ليلة القدر وإنت ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه ووساجد يا رب لا تخرجني من عام هذا إلا وقد مننت علي بثواب ليلة القدر في جوف الليل الآخر أقرب ما يكون العبد من يا رب ألح على الله ألح على الله فربنا يحب العبد اللحوح قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء ما ربنا بيقول لك دعوني وأنت لا تدعو قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه عايزك اليمون الجايين دول اليمون الجايين دول ايه من دلوقتي انت شغال بتشوفني تدعو ان يمن الله علينا بليلة القدر والح على الله ربنا يحب العبد اللحوح الرب يغضب ان تركت سؤاله ومني آدم حين يسأل يغضب اربعة لكي تفوز بليلة القدر اعلم فضائلها حتى تستنهض الهمة للفوز بها هو الانسان كده تعرفه لو عمل كذا هيكله كذا ونزلك ابواب في كتب العلم تحت عنوان فضائل الصيام فضائل الصلاة فضائل العبادات فضائل كذا فضائل كذا ليه ربنا ذكر الفضائل ليه النبي ذكر الفضائل ليستنهد الهمم ليشحز العزائم العلم بفضائل ليلة القدر سيحفزك على الحرص بالانقطاع لطلبها خمسة لكي تفوز بثواب ليلة القدر عليك بسنة مهجورة سنة الاعتكاف